بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعداد واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان لقداره خمسين ألف سنة تسبت قدرا جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمهي وتقول الجبال كالعه و لا يسأل حميم الحميمات يبصرونهم يوز المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينزيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوى تدعو من أدبر ولا وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعى إذا مسه الشر جزوعى وإذا مسه الخير منوعى إلا المصلين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 فمن ابتغى وراء ذَلِكَ الَّذِي تَغَاوَرُوا وَرَاءَ الْكَفَرَةِ هُمْ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مصرمون فما بالذين كفروا قبلك مهفعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 أبزل خيرا منهم وما نحن بنسوطين فذرهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعلون يوم يخرجون إلى الأجداد سراعا كأنهم إلى صبي يحضرون. خاشعة أبطارهم تضهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون